بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نُطْفَةٍ فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون.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 اجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُم بِالذَّرَا وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ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 افلا تذكرون وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون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 إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين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 فَاغْمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ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 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء إن نحن ولا آباءنا ما عبدنا من دونه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 والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء في الدنيا حسنه ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوك وما ارسلنا من قبلك الا رجال نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذكر لتبين للناس ما نزل إِلَيْهِمْ ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْمُرُهُمْ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 بَتُوا وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهًا غَيْرِيِثْنَيْن إنما هو إله واحد فإيايا فرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من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 أرُنَّ نَعْمَ ما كنتم تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم ما يَشْتَهُونَ وَإِذَا بشر أعدهم بالأنسى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدس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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون سارة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى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 اتلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنغام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فوث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوعى ربك إلى النحل أنت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 هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مَثَلَ الرجلين أعدوهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يودهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض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 والله أخرجكم من بطون أمماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر وجعل لكم السمع والأبصار لعلكم تشكرون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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأعاجيب بيوتا, بيوتا تستخف وَنَهَا يَوْمَ ضِعْفِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وجعل لكم تقيكم الحر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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به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 ولا تسألن ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم, فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله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 وما عند الله باقا ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه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 لسان الذي يلحدون إليه أحجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم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 من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين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 وَمَا أَمْنَعَهُمْ أَنْ يُؤْمِنُوا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَمَا إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ أبجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين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 أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين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 مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون